يَسَوِيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصِرُ وَخَصَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 118. ثم إن علينا بيانة 119. كلا بل تحبون العاجلة 110. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يوم إذ باصرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّئُونَ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى